خَلَقَلْ إِ سَانََ مِن صَالصَالٍ كَلفَخخَار وَخَلَقَلجََّ مَِّ رِج مِن النَّارُ من فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُمات رَبّ المشرقين وَرَبّ المغبَين فَبأَلَاءِ رَبّك ما تُكَذذبان مَ رجل البَحرينلتقيِيان بَهُ بَرزَخُ لا يبغان فَبأَ آلَاء رَبّكُ ما يَخررج مِنْهُ مَلؤلؤ المَرجان فَبِأَ آلَائِ رَبّكُ ما تُكَذذبَ وَلَهُ الجَوار المُنْ شَاءاتُ فيِي البَحرِكَ الأعلَام فَبِأَ آلَاءِ رَبّكُ ما تُكَذذبان مَنْ عَلَهَا فان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 فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ زَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ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 وَجَنَ الْجََّتَنِذَان فَبِأَّ آلَائِ رَبِّكُ م تُكَذذّبَان فِيهَِّ قاسِراتُ الطَّرْْ فِي لَم يَطُمِثهَُّ إِ سُ قَبَلَهُم ولا جان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 رَبُّكُمَا تكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 لَمْ يَطُمِثهُمَّ إِسُ قَبَلَهُم وَلَا جَ فَبِأَّ آلَِ رَبِّكُ ماتُكَذذِبَان لكن إِين عَ رَفْفٍ خُدْرِ وَعَذَ قَرٍّ حسَان فَبِأَّ آلَائ رَبّكُ م تُكَذبان فبَارَكَ اسمُْ رَّكَذِجَلالِ